عينَ يَشرَبُ بِهَا عبادُ اللهَّهِ يُفَجرونَهَا تَفجير يوفُونَ بِ النَذْرِ وَيَخافُونَ يَوْمًَا كََ شَفّهُ مُسْتَطيرًا وَيُطَعِمُونَ الطَّعامَ عَى حُبِّهِ مِسكينَ وَيَتِ مَوسِرا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 وَجَزَهُ بِمَا صَبَر جَّتَ وَحَرير مُتكِئينَ فِيهَا على الأراءائِكِ لَا يَرَونَ فيِيهَا شَممسَُ وَلَا زَمهَررااء وَدََةً عَلَيْهِمْ ضِلالُهَا وَذُلِّلَ قُطُوفُهَا كَذلل ويطاف عليهم bialiyatin min fiddatin wa akwan kanat qawariran qawariran min fiddatin qaddaroha taqdiran wa yusqawuna fiha ka'san kana mizajaha zaljabila 'aynan fiha